تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف عند نزول المطر يجب على الأطواق المطاطية التخلص من الماء قبل الالتحام مثال ذلك بسرعة 90 كيلومتر في الساعة يجب على الطوق المطاطي أن يتخلص من 5 لترات من الماء في الثانية الواحدة عندما لا يقدر الطوق المطاطي على مواصلة التخلص من الماء يتكون ركن من الماء أمامه ويرفعه إلى أعلى هذا هو التزلج المائي وفقدان التحكم في العربة تساهم السرعة الغير ملائمة والأطواق المتهرية أو المنفوخة أقل من اللازم في وقوع التزلج المائي لتفادي هذه الظاهرة الحل الوحيد هو التخفيذ من السرعة